بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لازالت صرااتنا حول تفسير التفسير الكريم تفسير الكريم الرحمن تفسير كلام المنان للعلامه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمه واسعه وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى ما ننسى أول ربع من نعم نعم كتاب ما أعلمه كتاب ونعم نازلت أقول أن هذا المرحث مرحث الايمان بالاسماء والصفات الإخماء والصفات الموجودة في القرآن والإخبار عن المعاني او عن هذه الاسماء وما تتعلق من معاني فتضمنها الآيات ليه الله ختم هذا بالسمين عليه وليه الله ختم هذه الآية بالعزيز الحكيم وليه هذه الآية تضمنها كذا وكذا هذا في الحقيقة يحتاج إلى مصنفات إلى مصنف نعم شرح اسمه موجود في رسالة للقحطاني في شرح اسم الله الحسنى وفيه ارسالة الاخر من اخواننا ايضا الشيخ عصام المر وفيه في بعض في الشر شرح اسماء العيلة الحسنة موجود وعندنا ملحق تفسير السعدة ايضا الملحق الموجود الملحق التفسير فيه ايضا اسماء الله الحسنى واعطاء المعاني المكتفرة فيه نعم بس على, وصحتي وصحتي ومعنى ومعنى ومعنى ومعنى. على. بسم الله الرحمن الرحيم ما من نصرات أم الملك السنورات والحرط والخلافة بإذن النجود لا جديد وليدين ولا نصر النصر هو النصر فاعددت من حكم المصروري في الحكم الدرس أو إلى الإسفاظ وكان يجب التنور المصرر عنه لك أنه لا يخلص ووالحكور صيداً في النواة <تصفيق> نعم يا انا عندهم في التوراة ما على بالك شنو هو ونسخ النصوص اللغتي النقص هو الانتقال المكلف من حكم الى حكم اخر اما اشد واما اخف واما مساوي والغرض من هذا ابتلاء المكلف ان هو بيعمل بهذا الحكم طاره ثم يرفع هذا الحكم إلى حكم آخر هذا ابتلاء هذا ابتلاء هذا ابتلاء كما حصل في نسخ التوجه إلى القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة هذا ابتلاء فهذا النسخ إما ان يكون إلى أفر وإما أن يكون إلى أشد وإما أن يكون إلى مساو ابتلاء الله سبحانه وتعالى بعباده والله عز وجل يعلم هذا كله لكي يبتلع باذن وهذا النسخ اما أن يكون نسخا لللفظ والحكم واما يكون نسخا للرسم واللفظ مع بقاء الحكم واما ان يكون نسخا للحكم مع بقاء اللفظ هذه كلها انواع ينسخ اللفظ والحكم او ينسخ الحكم فقط ويبقى اللفظ موجودا او ينسخ اللفظ ويبقى الحكم وكلها انواع التلاعب يعني لما نعمل بالرجل وهذا الحكم موجود مع ان اللفظ غير موجود ونطرق الحكم في اعتداد المرأة سنة إذا مت عنها زوجها مع أن اللفظ موجود يعني اللفظ موجود ولكن الحكم مرفوض هنا والذين يتنفعون منكم ويضرون أزواجا وصية الأزواجين متاعا الحول غير الإسراءات هذه نتلوها؟ ولكن حكمها مرفوض بينما الرجل نرجل لوجود الآية في هذا لكن نسيخة الآية نظر وبقي حكمها في المسلمين ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شوف التنوع هذا هذا كل ابتلاء للعباد وابتلاء للمسلمين امتحان واختبار ليختبر لي الله سبحانه وتعالى صدقنا وعملنا ومع ذلك والله الحمد منه الأمة المسلمة السنية لا تخالف في هذا ولا تعارض في هذا وتعمل بالقرآن كله الموجود ولو لم ولو رفع حكمه والمنسوخ لفظا وبقي حكمه نعم يضيه ولن نخالفه في ذلك كل من عند ربنا ما ننسخ من ايه أو ننسيها ما في الخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير هذا بخلاف الأمم السابقة فإنها عطلت العمل بما هو موجود بين أيديه موجود ومع ذلك عصلت العمل بيه وكذلك حرفت وبدلت وغيارت في النصوص كلما جاء واحد حرف من النصوص حرف قد يتفق واحد لك والله مثلا نمنع الطلاق واحد جيك الثاني يقولك احنا نفتح مسألة الطلاق واحد جيك الثالث يقولك نحودها بكبأ لكن القرآن لا يمكن انت الآن لو تقرا في الصلاة فتخطئ في آية تجد صغار المسلمين يردونك يردونك لا يمكن أهل بني قط أو المسلمون في عصر يجتمعون مثلا على اسقاط مثلا آية منسوخة والذين يتفقون مثلا منكم يا جميع أزواجا خلاص موجود الآية اللي قبلها والذين يتوفرون منكم هدرونا عز وجل يتربط ونفسينا خلاص بأن فيش حاجة إيه لهذه الآية الثانية لإنه ممكن بتقادم الزمان والعام يجي واحد يؤمن بهذا الحكم فأحنا الأولى والأحسن نحن نبقى هذه الآية ونبقي الآية الأولى وبهذا نكون غير محرفين من جهه المعنى لكن لا يمكن لا يمكن لو تقرأ أنت الآن هذا الربع وتسقط الآية فتجد من يردك ولو عانت ما أدخلك القبلة بعد ذلك ابدا بل يكفر الإنسان يغفر الإنسان إن هذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى أفضل وقال نحن ما نقرأها هذا يكفر بإجماع المسلمين يكفر نعم فالناس اذكلاع واختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى فأخبر الله تعالى <تصفيق> لا, لا ارجع للنقط عندك ايه الله تعالى بحكمتي في النفس لا في أب في أبلها بعد له كفر وهوى مش فاخبر الله سبحانه عن حكمته او هذا هذا تفسير يعني لمعنى هذا او نسيها يعني ان نسال والله والا الله سبحانه تعالى لا ينسى وما كان ربك نسير أو يقول المعنى نؤخرها ولهذا جاءت القراءه المتواترة أو ننساها ما ننفأها أو ننفأها يعني أو نؤثرها الحافظ أن الله سبحانه وتعالى لا يصد بالنسيان لا ينسى الله عز وجل وما كان ربك نسير لا يضب ربي ولا ينسى واما وصف الله بالنسيان في بعض المواقع من كتابه كقوله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسياهم فان النسيان هنا بمعنى الطرق والاغفال فالجزاء من جنس العمل لان النسيان أصلاً من العباد في هذا الموسم هو هذا هو الطرق و العمل و ترك تعظيم الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسياهم هم ما نسوا الله بمعنى الذهول لان النسيان يطلق ويراج به الذهول عن الشيء وهذا الذي يلف عن الله سبحانه وتعالى فالله لا يذهل عن الشيء إنما إحنا الإنسان ينسى كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسى أذهل عن الشيء يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ويظن أنها أربعة ويصلي ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم من خامسة يزيد ويظن أنها الرابعة هذا النسيان جاري لكن في حق لا لا يبقى نسيان يطلق ويراد به الذهول عن الشيء وهذا لا يوصف ربنا سبحانه وتعالى به المعنى الثاني نسيان يراد به الترك الترك وهو الذي يوصف الله تبارك وتعالى به والمعنى انه ترك هؤلاء ولم تدارتهم رحمته سبحانه وتعالى بل نفيهم الله عز وجل يعني تركهم وأغفلهم لأنهم تركوا عبادته فالجزاء من جنس العمل نص الله وحدوده فنفيهم أغفلهم سبحانه وتعالى ولم تتباركهم رحمته عز وجل فتبعوا من المشروح المشروح المزل من, المزل من على التي عليها فينا حسيني. نعم. من ان نعم من الضوء من الشيء كان لكم في يا من يريد من كان اننا لا نحكم في من التشريع من كذلك لا و عليكم من يشير و مستنادي نعم ان من نعم كما اننا لا نعترض على اوامر الله قضاريه فكذلك لا نعترض لا نعترض على اوامر شرعيه الجو اليوم امطر مثلا هل أحد يعترض يقول ليه؟, ليه نزل مطر لا أحد يعترض لأن الله سبحانه وتعالى تصرف في ملكه بما شاء كذلك ليه الله سبحانه وتعالى مثل هذا أو حكم بهذا أو شرع هذا لا لا يسألوا عن ما يفعل وهم يسألون لا في الأحكام القدرية ولا في الأحكام الشرعية والإنسان ليس له تصرف قط في الأحكام الشرعية ولا القدرية بل هو المستثلم. الله سبحانه وتعالى حرم مثلا علينا نكاح الأمهات نكاح الأخوات نكاح العمات نكاح الخالات، وأباح لنا نكاح كذا وكذا فهو سبحانه وتعالى هذا شرعه عز وجل هذا شرعه سبحانه وتعالى حرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها المرأة وقالتها نقول سميعنا وأطعنا وأن تجمعوا بين الأختين حرمه الله علينا نقول سميعنا وأطعنا لا نقول هذا جائز أو هذا كذا فليس لنا اعتراض لا في أحكام الشرعيه كما هنا ليس لنا اعتراض في الأحكام القدرية الإنسان معه درهمه وديناره ولكن لا يستطيع قط أن يبيع الدرهما بدرهم ولو مع الطراب ولو مع الطراب لأن هذا ربع فأنت لا تتصرف في مالك الذي ومالك لا تتصرف فيه إلا على وفق ابن الشرع والشارع لم يأذن لك أن تعتد درهما وتأخذ درهمين لا إنما تعطي الدرهم وتأخذ الدرهم مع مع المجلس أن يكون ذلك يدا بيد لازم، لكن درهم بدرهم في غير المجلس لا يجوز، درهم بدرهمين في المجلس مع الطراد لا يجوز. لابد من التماثل والتقابض. طالما أن الجنس واحد فلا بد من التماثل والتقابض في نفس المجلس. درهم بدرهم في نفس المجلس يبادل ملكه ومالك ومع ذلك الثلاثة تصرف فيه إلا بيد من إلا بيد من فكما أننا نستسلم لأوامر الله الكونية القدرية ولا أحد يعترض كذلك يتعين علينا أن نستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى الشرية فلا أحد يعترض ينسخ الله سبحانه وتعالى هذه الآية ويكتب بآية مثلها وبايات أخرى نقول سمعنا واطعنا ونؤمن بذلك كله طالما أنه موجود في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وهذا هو المتعين على الإنسان والواجب على الإنسان أن لا يعترض على حكم شرعيا كما أنه لا يعترض على حكم إيه قدر بل الله سبحانه وتعالى يدبر إباده ولهذا قال سبحانه ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله يملك السماوات والأرض ومن كان مالكا فلا يسأل عما يتصرف به في ملكه أنا بيتي الرجل هذا الذي يجوارنا مثلا لو أنه الصباح جاب بندوزة وشال هذا البيت وعمره من الطير لا أحد يعترض ملكه حر ملك يتصرف فيه كي شاء يبيعه يؤجره هو حر لا أحد يعترض على إنسان أبدا يتصرف في ملكه وهذا إنسان يرد إليه التخصير ويرد إليه النقص لكن الرب سبحانه وتعالى العليم الحكيم الذي تنبني افعاله سبحانه وتعالى على الحكمة البالغة فما يفعل ربنا سبحانه وتعالى إلا لحكمة له حكمة في أن يبتلع عباده بهذا الحكم ثم ينسخه بعد ذلك إلى حكم آخر له حكمة بلغة في ذلك فنحن نؤمن بهذا ولا نعترض على ربنا سبحانه وتعالى شفاء أيضا الإيمان بالأسماء أصفتنا ما ننسخ من آيات أو ننسيها ناتي بخير منها أو مثلها شوف الإيمان بالأسماء الصفات. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ يبقى إن اعتذر المعترض قال لي الله ينسخ. اعتصم بالإيمان بالأسماء الصفات. ليه لأنه الله على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى ولأن الله سبحانه له ملك كله. يدبره كيفما شاء. هذا هو الحكمة في ذكر. الاسماء وصفتها دين وراته ولهذا قل آية إلا وأن تذكر اسما نصا أو تلمح إليه بمعنى هذا الاسم فالقرآن صحيح أنه ذكر مدرى ثمانين اسما من اسماء الله سبحانه وتعالى لكن تجد أن كل الآيات تتضمن هذه الاسماء مش ذكرة الاسماء في ثمانين موضع لا مش موضع لا الله ذكر من أسمائه سبحانه وتعالى ثمانين اسم في القرآن مش ثمانين موضعا وإلا فالمواضع مع كل ايات في القرآن تجد الإشارة إلى اسم الله سبحانه وتعالى إلى اسم الأسماء الله سبحانه معا. وهو أيضا في من الولايات من من في ان من أنه يشغل أحسابه من و لأنه قد يحدياته وأخياته مجيبه ومن تأمي أن أردت على القرآة من الناس أعرض بذلك إحكم الله وإحنا وإن ذلك ويصح لهم إلى من حيث كهش أهونا موسيبه وتأثيرهم إنهم تتجاه لو يردقوا لكم مالين مالين حتى من البحث ماليهم كفتارا حسنا لإعجاب من البحث ما يتبين لهم الحق حتى يأتي الله يوميه من الضار على كل شيء مكير وقيموا الصلاة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 لا هذا سؤال تعنى، سؤال بني إسرائيل كان سؤال تعنى وتعسف. أما سؤال التعليم والاسترشاد ومعرفة الشيء الذي يغفله المسكين، فهذا لا بد. ويسألونك عن المحيط، ويستفتونك في النساء، يستفتونك يقول له في له والفتية في الكلاله، يسألونك عن الخمر والمنس، دي كل أسئلة على وجه إيه؟ على وجه التعليم والاسترشاد. أما أسئلة على وجه تعنى لا هذه لا تجوز الحمد لله لم تكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابدا الحمد لله ولهذا قال عينش في الصلاة المسلم نهين أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن فكان يعجبنا ان يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن دول لندل عندهم جرأة فأحيانا يجي التجرأ يسأل ونحن نسمع لما يأتي رجل العاقب يسأل ونفق فيه لم يحصل أبدا ما قال واحد يا رسول الله كيف استوى الرب على العرش كيف استوى وهم يقرؤون على العرش استوى في مواضع كثيرة في القرآن ما جاء واحد وقال يا رسول الله كيف استوى إنما هذا حصل في الأمة بعد الصحاب ولا قال واحد يا رسول الله كيف ينزل ولا تفلسف واحد وقال يا رسول الله إن الأرض تختلف من إلى الشمس هنا والقمر هنا والأمور تتفاوت والأمور تختلف والأمور كذا طب الثلث ده نعينه بيه بقى هنعينه بالمغرب ولا نعينه بالمشرق ولا نعينه بكذا فالسفة اللي احنا بندعيها علما الآن ويجبس الواحد يقعل في النصوص عبر هذه الأشياء أي ثلث أي ثلث نؤمن به الآن في ثلث في مكان آخر طيب يعني الآن نصلي بها ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضل لأنه فيه أن هذا الثلث في مكان آخر فلسفة وفلسفة لا داعي لها وينسى الانسان وظيفته في ثلثه يجعل في الثلث بتاعه ثلث ينام ويأتي يصبح من يوم من النوم يتفلسف يتفل ويقدم ثلثة الثلث كذا والثلث كذا والثلث هل سأل الصحابة ربهم ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. بل أعظم من هذا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وتخبط السماوات السبع وعرج به وسأل الرّب صبحة ووو وكلم الرّب صبحة فعاد. لو إنه النبي بين ظهورنا وإحنا مثلا مئة سنسأله مليون سؤال مش مئة سؤال كل واحد نسأله ألف سؤال ألف سؤال. طيب رسول السماء دي يعني السموات دي نظامها جرم كده يعني ازاي ولا شفافة ولا, ولا كده طيب ولما انت كنت بتخطى السموات يعني كنت ازاي بتتخطاها طيب وانت بتجد التنفس هناك طبيعي ولا التنفس مش عارف ايه طيب والملائكة شوفتهم شكلهم ايه ولا اوسطهم ايه ولا كده طيب كلمت احد من الملائكة عبرها دي طيب موسى عليه السلام وانت بينك بين الرب وبينه موسى فلا مش مات موسى طيب انت شفت ايه بالضبط يعني صفه لنا كأننا نراه رأي العين طب لما كلمت ربك كلام الرب سبحانه ما صفته ما كيفيته كلام مثل كلامنا الآن او انا كده يطرجم لك او انا وكذا او كذا وكذا لم يسأل واحد من الصحابة النبي الذي عرج به ما فيش بقى النبي الذي علج به لم يكن لكن احنا نيجي بأن نقول كلام الله سبحانه وتعالى لا ده هو عبارة نحن بسوء عبارة عن كلام الله ده كلام الله معنى قائم بالنفس ولكن أطاع على جبريل وجبريل عبر أو شكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى أو الله عز وجل خلق الكلام ده مع أنه لم يكن بين أيديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحابة ما طربوا على هذا ولهذا لو كان دينا لا أخبر الله به في القرآن أو أخبر به النبي في السنة أو وفق الصحابة للسؤال أو هيئة من يسال والصحابة يسمعون فينقلونه لهم أول مرة كيف السوى تطرع المتابع المسلم يوم أنسوه مالك رحمه الله تعالى في مسجده كيف السوى وإلا قبل هذا ابدا وكنا الحمد لله في راحة من هذا الغثاء الذي لا حطر له في كتب رأيت حتى أصبح درس العقيدة من أصعب الدراسات، مع أن العقيدة من أسهل العلوم. لو أننا أخذناها ما أخذ الكتاب والسنة لفهم سلف الأم. إيه العقيدة؟ الرب سبحانه وتعالى بأسمه الصفات في القرآن نعرف معانيه ونعرف صلاته. هذا على قدم الأسماء والصفات. في توحيد الألوهية رب نعبده لا نتوجه إلى غير ولا نسأل غيره ولا نستعين بغيره ولا ننذر ولا نذبح كما ربان القرآنين عطيناك الكوثر فصل لربك وانحر كلنا صلاة ونسك ومحياه ومات الله رب العالمين لا شريك له وبالتالي بيشتغين أن إحنا نغوص في دقائق توحيد الألوهية وهل, وهل الإنسان يكفر بهذا أو ولا يعظر بجهل هنا ولا لا يعظر في هذه المسائل الذي أصبح الناس يعتون فيها ما كان ياتي ابو جهل وهم يتشاهدون لا اله الا الله وان محمد رسول الله ونحتار هل الكفار ولا ليس كفار وفي بالك يبقى العقيده صح العقيده ا ما تمنون ا ما تحوثون ا الماء التي تشربون فرايتم النار التي تورون العقيده ان خلقوا من غير شيء ام هم خالقون من خلق الصخور الا بل لا يقولون العقيده قل هو الله واحد الله الصمد العقيده قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون كلنا يعرف هذا هذه العقيده لكن صعبت بهذه القصة التي دخلت في العقيدة الصحيحة وبتشويهها حتى أصبح اننا في كل أصل من الأصول في كل أصل من الأصول كلام من ويحتاج هذا الكلام إلى تحرير بعدما تحتاج إلى فهم بعدما تحتاج إلى كلام صعبت العقيدة للأسة الشريف صعبت العقيدة بهذا الهراء الذي وضعها هؤلاء العقلانيون في هذه العقيده عبر العصور نعم في <تصفيق> من كانت في قبله يسترولك عن, عن من الميسر ويسترولك عن الكتابة ونحب ذلك وعندما جاءت المسائل عنها الموبة للقصل الصحيح إلي الكفر والحرق وما يجد بذل الكفر بالإيمان أمر الورجة سواء ثم أقضى عن كثير من اهل البلاد لأنه درق قديم الحال إلى مواجه لا يروضون من بعد الشهد من الإسلام وسائر في ذلك عرف من قبلهم، من دون الله شر عظيم كما فقال الله إلى الذين اتخذوا الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين اما المؤمنين المقاولين الى النجاه الى ونافسه بهذا الذي حتى الى الموعد باجل ثم بعد ذلك هذا الماضي بيوم الامتحان بشكل واضح كثير جيده تلك فقدوا انقضوا انقضوا من التجليس الله على كل شيء يعني من اهل الكتاب لما حسدوا وكادوا للمسلمين وكذا فأمر الله سبحانه وتعالى بالعفو والصف والاعراض، والإعراض الجميل والصفش الجميل لأنه لم يكن بالمسلمين قوة فلما كان بالمسلمين قوة شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد فشف الله تبارك وتعالى صدور المؤمنين من رقاب هؤلاء حتى أجلوا من أجلوا وآخروا من أثروا وقتلوا من قتلوا واذهب الله سبحانه وتعالى دولة الكفر دولة اليهود وقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في الجزيرة دينا نستفيد من هذا أن المسلمين لو كان بهم ضعف ولا يقوون على مجادهة ومواجهة العدو أنهم يستعملون هذه القاعدة الإعراض والسطش واللجوء إلى معاهدات إلى صلح ولو في بعض الظلم والضيم طالما أنه يحافظ على أعراض المسلمين وعلى أموال المسلمين مع الإعداد لهم بالقوة حتى إذا تمكن المسلمون من مواجهة الأعداء فإنهم يجاهدونهم الجهاد الشرط إنما أن يواجه المسلمون هؤلاء الأعداء ولا قبل لهم بهم وليس هناك تناسب بين القوة والقوة فإن هذا خلاف المشهور. خلاف هجيه صلى الله عليه وسلم خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده ومواجهته لأعدائه ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدهم كانوا على اقسام قسم صلحهم ومعاهدهم وقسم اخذ منهم الجزيه وقسم قاتلهم صلى الله عليه وسلم وما كان وما كان هؤلاء على درجه واحده في قسم معادون، في قسم يعطون الجرذية، وفي قسم يحاربه النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف. هذا على حسب العدو. نما إذا جعلنا الأعداء طبقة واحدة، ليس بيننا وبينهم إلا السيف، سواء في قوة أو في ضعف، سواء في مصلحة أو غير مصلحة. لا ليس هذا من السياسة الشرعية. السياسة الشرعية تقتضي أن الإنسان يواجه العدو بحسب طاقته وحسب. قدرته الآن حفظ الله عنكم فيكم بعضا فيكم منكم عشرون مئة صابرون بعدما قال سبحانه وتعالى يقوم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين خطف الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة هذا وهذا أيضا من النسخ الذي يقصد به التخفيف عن الأمة والشفقة بالأمة كذلك الإنسان أيضا ما يلجأ إلى الجهاد والمواجهة من غير إمام يتقى به ويحارب من ورائه لأنه فرق بين أن تكون الحرب حرب عصابات وعلى سفوح الجبال وبين أن تكون حربا مدبرة مدارسا عبر أهل الاقتصاص في هذا وأهل الحنكة والذين يتعلون الجهاد ولهذا إذا تولى الجهاد الدول نفع وإذا تولى الجهاد أفراد فإنهم وإن أحدثوا بعض الأشياء لكن لا يكتب لهم آآ آآ نصر دائم وإقامة دول ومتى قامت الدول بحرب هذه العصابات ما قام ولهذا بوض البخاري رحمه الله تعالى بكتاب الجهاد بابا عظيما، فقال باب مقاتل من وراء الإمام ويستقى غلى يقاتل من ورائي الإمام ويبتقى به لازم الإمام لازم الحاكم نقاتل من ورائه ونفق بقوته إنما, إنما إذا جاهدنا من غير حاكم وقاتلنا من غير حاكم فأي قوة عندنا فنصطب حفظا على مرور الأيام والأزمان لا تيما إذا وقع التعارض بيننا وبين الحاكم وصرنا نواجه قوتين قوة العدو من الخارج وقوة الحاكم من الداخل طار بن الحاكم ويحصل بيننا بن حرب وطار نحارب العدو ونحن جميعا لا قوة لنا ولا قبل لنا بذلك ولا قبل لنا بذلك فهذه أمور ينبغي أنها نضع في الاعتبار ولو صعب ذلك على النفس يعني وجود العدو أو هجمة العدو أو كذا إلا أننا ينبغي أن نتبع السياسة الشرعية التي بها يحصل جلاء للعدو والتي بها يحصل لا يحصل ضرر من انتهاك أعراض ومن انتهاك أموال ومن مواجهة لا قبل لنا بها نعم <تصفيق> لا الله وهذا ايضا اشارات اخرى في ابواب الجهاد اشارات الأخرى الى أنه عند عدم القدرة على مواجهه الاعداء فانه ينبغي مع ان نعد العد العد العده الايمانيه ونعد الجهادية ال السلاحيل، فلا بد من إعداد الأمة وتربية الأمة تربية صحيحة على الإيمانيات وعلى الأعمال الصالحه حتى نواجه العدو. ولا تكون لغة الحرب ولا لغة المواجهة ولا لغة المعارك هي لغة الأرض والتراب والعروبة والوطنية والقومية وأنه استلبت أرضنا ولا بد ولا بد ولا بد، لكن تكون اللغة لغة جه الإيمان ولغة الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى لابد تربى الأم على الإيمانيات على الصلاة على آآ آآ آآ التخلي من المظالم وال... وعلى تعظيم الحرومات الله سبحانه وعلى تعظيم شعائر الله عز وجل ولينصرن الله ما ينصره الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ومرء المعروف ونوعى المنكر وعد الله الذين آمنوا منكم وعانوا الصالحات في ليه في العمل الصالح ليه بنحذف الايمان ليه فان الله سبحانه وتعالى ينصرنا بهذا وليتبوب البخاري ايضا في كتاب الجهاد قال باء عمل صالح قبل الجهاد شوف البخاري يبوب هذا يقول باء عمل صالح قبل الجهاد وحنايدا سننصر بالصالحين إذا كان في الأمة عابد كان في الأمة العباد والمتقون كان في الأمة كذا حتى ولو كانوا ضعفاء فإن الله سبحانه وتعالى ينصر بدعائهم من ورائنا كما ذكروا في السيره لما قسيمة بن مسلم عليه كابل فقال انظروا لي أو التمسوا لي محمد بن واسع ومن العباد التمسوا لي محمد بن واسع فإن فوجدوه رفيعا يديه إلى السماء قال والله لا رفع يديه إلى السماء حب إلي من مئة ألف شاب شديد ومئة ألف فايت صريح هذا يد محمد النواسيح أن ترفع إلى السماء واليد بواب البخاري أيضا في كتاب الجهاد قال باب الاستعانة في الحرب بالضعفاء والصالحين بالضعفاء والصالحين وإنما ترزقون ذكر, ذكر حديث النبي إنما ترزقون بضعفائكم وصالحين لذلك لازم الجهاد يدرس من كتب السنة ولازم الجهاد يدرس على أيدي العلماء الجهاد ليس فقه حمل السيوف وحمل أسلحة بس لا بآخر مرحلة بآخر مرحلة حمل السيف و. توجيه هذا آخر مرحلة حين يؤذن لك ويصال لك يلا الوقت منافس الفرصة موافية فحينئذن يا أيها الذين أمامي إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا فلتولوهم الأدباء ومن يولهم يوم يدون زبوره إلا متحريفا للقتال أو متحيزا إنفيتين. فقد بقى بغضب الجهاد مش بيبدأ من المفرقعات ولا التفجيرات ولا, من... ولا الجهاد بس في تدريب على السلاح الجهاد علم الجهاد علم العلم لا نعتمد على اصول شريعتنا ونعتمد على منهج ائمتنا ويكون الجهاد عبر الائمه بعد رايه المصفاه هذا هو الذي يتعين نعم وقالوا ليس كذلك الجنه الا من كان يدعو صلات الكلام قل لا ترضوها لهم I think that's